إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا سم ever uh thanks kidding it Yapınca umur bir I'm not Stop the I don't know. أنك <تصفيق> ذا Altyazı M.K.